ن س ت م ر ا إ ل ى ق ص ة وهذه المدينه ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ا ل ق ر آ ن وهي, وهي قصه الامديه و ف ا ئ د ة ذكر هذه القصه ما ذكر ه الله تبارك وتعالى في س و ر ة ه و د لقد كان في س و ر ة يوسف لقد كان في قصه ع ب ر ة للاباء ل أ ع ب ر ة نعتبر بها في أ ح ك ا م ه ا وفي عواقبها ولهذا الصحيح أ ن ما ذكر من هذه القصص من ا ل أ ح ك ا م ف إ ن ه يجوز لنا أ ن نتبعه ونقتدي أ ن به ب ق و ل الله تعالى أ و ل ئ ك الذين هدى الله فبهداه مقتدرا كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن للرسل و أ ت ب ا ع ه وما جرى من العواقب ل م خ ا ل ف ه م ومعلومه ان ع ا ق ب ة ا ل أ و ل ي ن ع ا ق ب ة ا ل محموله و ع ا ق ب ة ا ل آ خ ر ي ن ع ا ق ب ة س ي ئ ة فمن ج م ل ة القصص التي كثر ذكرها في ا ل ق ر آ ن ق ص ة موسى ولا غرو أ ن تكثر في الصور ا ل م د ن ي ة ل أ ن ا ل م د ي ن ة كان بها ط ا ئ ف ة من اليهود حتى ي تبين ع م ر ه م ولهذا فصلت أ ح و ا ل ه م كثيرا في س و ر ة ا ل ب ق ر ة و أ م ا ذكر ق ص ة موسى في الصور ا ل م ك ي ة كهذه ف إ ن فائدتها ا ل ت و ض ي ع و ا ل ت ن ه ي ب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على ب ص ي ر ة من أ م ر ه وهذا التوجيه وهو الاستعجاب للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ ب ت و د ي ه ا ل ق ر آ ن حينما قال لمعاد بن جبل إ ن ك ت أ ت ي قوما أ ه ل الكتاب إ ذ قال موسى ل أ ه ل ه و أ ظ ن ن ا تكلمنا على موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ ن ه موسى بن عمران و أ ن ه أ ف ض ل أ ن ب ي ا ء بني اسرائيل ل أ ه ل ه زوجته عند مسيره من مدينه الى مصر نقول يقول زوجته أ ل ا يحتمل أ ن يكون زوجته و أ م ه و أ ب ا ه وما أ ش ب ه ذلك لماذا ل أ ن ه خرج من ن ف ر ه وحيده نعم خرج وحيدا ثم اعتقد المرتين ا ثم اتصل ب أ ب ي ه م ا ثم زوجه على أ ن يجره ثمن الحجج وانتهت الحجج ثم سار باهله زوجته عند مسيره من مدين إ ل ى مصر وبهذه ا ل م ن ا س ب ة بعض الناس يظنون أ ن صاحب مدين هو شعيب النبي وليس كذلك ف إ ن بينه وبنى و بنى موسى ف ر ه من الزمن و إ ن م ا صاحب مدين رجل من أ ه ل مدين على والصحيح بلا شك قال إ ن ي انست أ ب ص ر ت من بعيد نارا نعم نعم ليس نسب. بنت نعم في نعم إ ن ي اذا قال إ ن ي انست ج م ل ة إ ن ي انست هذه مقول القول ولهذا كثرت ا ن ا نعم كثرت انى وقال انست أ ب ص ر ت من بعيد انس بمعنى أ ب ص ر وكينها من بعيد ما يدل عليه اللفظ ا ل ح ق ي ق ة اللهم إ ل ا أ ن يقال إ ن ا ل إ ن ا ث إ ن ه لا يدل على القرب بسبب إ ن ه يدل على الخفاء يدل على الخفاء والخفاء في النار ما يكون إ ل ا إ ذ ا كانت ب ع ي د ة وقوله س آ ت ي ك م منها بخبر السين ل ل ت ن ف ي ذ وقد ذكرنا فيما سبق أ ن ه ا إ ذ ا دخلت على ا ل ج ن ل ه وهي طبعا لا تدخل الا على المبارك تفيد أ م ر ي ن هما لا القوه ا ل ث ا ن ي التحقق القرب والتحقق ساتيكم من هذا القرص ة آتيكم وما ل ا أ ي ك الفرق بين اتيكم واتيكم آتيكم اي تلطيف و أ ت ي ك م بمعنى أ ج ي ك م هكذا يصير ولا خ ط أ او اتيكم د م ع ن ا اجيءكم طيب زين و اوتيكم د م ع ن ا ا ت ي ك م ا ن ص ر ت ه ا الان نحن في ا ت غ ا ل الاعراف ت ي ت مبارعه ياتي ت لا افيت افيت آتي. فقال لها انني اجيئكم لانني اجيئكم لكل حال و ا ل إ ن س ا ن أ و ل ما يتبادر إ ل ى ذهنه عليهم السلام انه ا ل ا ن ه ياتني بالجامع وفي نظره منك ت ل التي س تشرمنا من, من, من ب ع ه ا <تصفيق> ل <تصفيق> ن ع م أ ق و ل آ ت ي ك م بنانا أ ج ي ئ ك م وهنا قالت اتيكم وفي آ ي ة أ خ ر ى لعلي آتيكم لعلي آ ت ي ك م فهل بينهما فرق او ب ن ا م واحد و إ ن قلنا بالفرق ف ن ل ج م شو ل ه حمد عندي ترجم ي لك و غ ي ل تحقيقك اذن ما بينهم فرق ملجا وقص الله مع مع ضل التحقيق ايه اهه اوه ايه خاطر خاطر داري خاطر داري طيب وليد بذيب نهو نهو نهو ا م ع ز ي ن ى ي ا ت ه ا لا ح ي ا لا ح ي ا ه لا ي ا ت لا حياته ا حياته لا ح ي ا ت ل ت لا ح ي ا ا ي ا ت ه م ا ا ت لا ا ت ه لا ح ت لا حياته لا ي ا ت ه لا ي ا ه لا ح ي ت ه ي ت ه ل ي ا ت ه لا ح ي ا لا حياته ا ح ي ا ت لا حياته لا ت ه لا ح ي ا ت ي ه لا ح ي ا ت ا لا ح ي ا ت ا ح ي ا لا ح ل ت ه ل ي ه ا ح ي ا ت ي ه لا ا ت ا ح ي ا ا ح لكن يمكن أ ن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف ل أ ن ل ع ل ت أ ت ي ب ا ل ت و ق ع او لا ذكرنا فيما سبق في النحو ان لعله تكون للترجي والاشفاق والتعليل والتوقع إلى صار التوقع صار معناها التوكيد اما اذا قلنا إ ن ل ع ل للرجاء فهو رجاء اولا ثم ق و ي وجزم به وقال ساتيكم وقول ساتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ظلها هذا واضح ان الخبر ا ل ل ي يريد خبر من ي ب ل ه على الطريق لانه عليه الصلاه والسلام كان قد ظلها او آ ت ي ك م ب ش ه ا ب ش ه ا قبس ب ا ل ا ض ا ف ة للبيان وتركها ترك ا ل إ ض ا ف ة يعني قراءتان او أ ت ي ك م بشهاب قبس أ و بشهاب قبس أ م ا بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف و ا ل إ ض ا ف ة إ ذ ا كانت للبيان فهي على تقدير منه مثل ما يقال خاتم حديد أ ي خاتم من حديد فهنا شهاب قبس أ ي شهاب من قبس كده لنبيانين و إ ذ ا جعلنا شهاب قبس صارت قبس ص ف ة لشهاب ص ف ة لشهاب صفة, صفه مبينه ايضا فيكون ا ل إ ض ا ف ة والقف بنعنا واحد وفي قوله آ ت ي ك م بشهاب قبس أ و آ ت ي ك م هل أ و هذه م ا ن ع ة جمع أ و مانعه خلوه منعت ا ا ل ج م ب معناها أ ن ه لابد أ ن يحدث احد بينهما إ ن يكون إ ل ان أحد أ ا ل م ر ي إن هذا أ و هذا ومنعت ا ل خ ل و م ن ع ب ان ل ل خ و أ لا يخلو ا ل أ م ر من واحد منهما وقتله أو م ن م جميعا منعت ا الخلوم معناها أنه ما يخلو الأمر من هذا أ و من واحد منهما أ و منهما جميعا وهي تشبه ق و ر ا ل ن ح م ج ي ن أو تاتي ل ل ا ب ا ح ة وللتخييم وهناك ضغط ا ل ا ب ا ح ة والتخييم اذا كان ت في سياق الطلب تقول مثلا تزوج هندا أ و اختها هذه أ و ل شيء للتخييم ما تاتي ل ل ا ب ا ح ة جالس فلانا أ و فلانا هذه ل يجب ان ي ك ل ق ب ز ا ك م و ر ز ن ا ك ل ن ي ك و ا ك م ي ا ل من يكون ه ا ك م ا ك م ا ك من ي ك من ي ك و ا ك م يكون ه ا ك م ي ك و ا ك من ي ك ك من و ن ه ا ك ن ي ك ا من يكون ه ا ك يكون ه ن ا ن يكون ه م يكون ه ن من و ن ه ا م ي ك ا من يكون ه ا م و ن ا ن يكون م و ن ا ن ي ك و من ي ا ن يكون ا من يكون ه ا ي ه م ي ا من يكون ا ن يكون ن ا ن يكون ه من ي ن ه ن من ك ن ه ن ي ه من ك ن هناك م ي ه من ي ن ه ا ك م ي ك ا من ي ن ه ا ك من ي ك ا ك م ا ل من ه ا ك م و ا ل ش ن ه ا د و ا ل من ي و ه ا ك ا ك من ي و فهم من هذا الكلام آتيكم لعلكم ان ع ي بشاهد ا ا ل ل ي ل ة كانت ب ا ر د ة وما احوج الظال للطريق في ل ي ل ة ب ا ر د ة ما احوجه الى نار يصطلي بها والى اهل نار يخبرونه عن الطريق لان النار معلومه انها ما تكون وحدها لا بد من عندها احد ي خ ف ط ي ب قال أ و ا ت ي ك م اي سؤاله ا نار في ر أ س ف ت ي ل ة أ و عود هذا الشهاب القدس الذي يقتبس منه وهذه تكون كما قال ا ل م ل ف سؤاله نار في ر أ س ف ت ي ل ة أ و عود لعلكم تصطلون لعل هنا اثمنها ل ل ت ع ل ي ب ل أ ن ل ل ت ع ل ي ل أ ي ل أ ج ل أ ن تصطلوا بها والطاء بدل من تاء الافتعال وشو ن ف ط ا ؤ ب د ل من تاء الافتعال اصطلى اصله ا ص ط ل بالتاء على وزن افتعال لكن أ ب د ل في التاء طاء بسبب ط ر ف ي لعلكم ت ص ط ر و ن بالطاء بدل من تاء الافتعال من ص ل ا بالنار ص ل ي من ص ل ي بالنار بكسل اللام وفتحها صلاه تستدفئون من ا ل ض ر د تستدفئون من ا ل ض ر وما أ ح ل ى النار التي يصطلي بها ا ل إ ن س ا ن في حل ا ل ض ر ولهذا يقول المثل النار فاكهه الشتاء والمكذب يصطلح صحيح وهذا مشاعر ذهب موسى عليه الصلاه والسلام وبقي أ ه ل ه في هذا المكان وذهب هو وحده إ ل ى النار لعله ي أ ت ي ه م بالخبر أ و ب ا ل ش ه ا د فلما جاءها نودي انت فلما جاءها اصطفيها ح ذ و ا ل ت ق ر ي ل ه ل ا هذا فلما جاءها ويسمى هذا الايجاز إ ج ا ز ا ل ح ذ ل أ ن ا ل إ ج ا ز عندهم ا ل ب ل ا غ ة إ م ا إ ج ا ز ب ط ر و إ م ا إ ج ا ز حذف إ ذ ا كانت ا ل ج د ي ن ا ل ق ص ي ر ة تشتمل على معاني ك ث ي ر ة بدون الحذف يسمى إ ي ج ا ز قصر كقوله تعالى ولكم في القصاص حياه هذه ج م ل ة م خ ت ص ة لكنها تتضمن معاني ك ث ي ر ة م علماء ا ن ي كثيرة يسمى البيان يسمون هذا إ ي ج ا ز قصر وهو أ ن تكون ا ل ج م ل ة ق ص ي ر ة لكنها م ت ض م ن ة بمعاني ك ث ي ر ة إ ي ج ا ز الحذف معناه قصر ا ل ج م ل ة لكن ا ل ج ن ة نفسها ما تتضمن معاني كثيره الا بتقرير أ ش ي ا ء محفوفه هذا من إ ي ج ايجاز ز القصر فمن إ الحلف و أ م ث ل ة وفقان كثيره ة م بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أ و على سفر فعده من ي ايام إيجاز حذر وفي فأفضل التقديل فعدة ن ي ا ل ق ر ا جاء نودي أ ن أ ي ب أ ن بورك أ ي بارك الله من في النار أ ي موسى ومن حولها أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة أ و العكس نودي المنادي هو الله عز وجل الدليل أ ن ه في آ ي ه م خ ا ف صرح بذلك ونابيناه من جانب ا ل ط و ر ا ل أ ي م ن فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى و ق و ل أ ن أ ي ذ بان افادنا المؤلف رحمه الله أ ن أ ن ه ن ا م خ ص ص الثقيلة من ا ل ث ق ي ل ة حينما قدر الباء ل أ ن تقدير الباء يدل على أ ن ما بعدها مؤول بمصر د وهناك قول آ خ ر يجعلون انهنا ت ف س ي ر ي ة مثل ف أ و ح ي ن إ ل ي ه أ ن ص ب نعم أ ن ا س ن ا البول ويقول ان مودي متضمن لمعنى القول دون حروفه و أ ن إ ذ ا سبقت بما ي ض م ن معنى القول دون حروفه فهي ت ف س ي ر ي ة و... ولكن المعنى, من حيث المعنى واحد انما الاختاه ذو اراد ب و ر ك من في النار قال الشارع أ و المفسر أ ي بارك الله من في النار بارك الله من في النار قدر هذا ليبين ان فاعل البركه من الله ان فاعل البركه الله وان بارك يتعدى بنفسه بارك الله فلانا كما يقال بارك الله بفلان فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر نعم على ايش على لا لا الان لما ثقت باللغه في ا ل ع ر ب ي ة اخذت حكم اللغه ا ل ع ر ب ي ة انا فهمت فين كلام هذا م ا ي ص ح لان التفسير في ا ل ح ق ي ق ة في كل الكلام ت ر ج م ة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل ه ذ ه م ب س في ا ي في قول ه ب و ر ه في كل الجنه نعم يقول المؤلف رحمه الله بارك الله من في النار من اعرابها بدون تقدير المفسر اسم موصول في محل رفع نائب فاعل وقول من في النار اي موسى ومن حولها أ ي ا ل م ل ا ئ ك ة أ و بالعكس من في النار ا ل م ل ا ئ ك ة ومن حولها موسى واحتمال ثالث أ ن يكون من في النار موسى ومن حولها البلاد التي حولها هذه النار ل أ ن ه ا بلاد الشام م ب ا ر ك ة أ و من حولها أ ه ل ه نعم نعم ك ل ذلك في احتمال لا حول النار. حول النار طيب قوله من في النار في اشكال في ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن فيل ا ل ظ ر ف ي ة والنار ظرف فهل موسى في النار ا ل م ه ل ف قدر له... لهذا قال رحمه الله وباركه يتعدى وبالحرف بنفسه يتعدى ويقدر بعد في مكان, يقدر بعد في مكان. يعني ع ي من في مكان النار من في مكان في ا لانه ن ر ل أ لو كان في النار حقيقه نعم ب ا ح ت ر ق ولكن يقدر مكان ف إ ذ ا قيل ما ن ف ئ د ة من ف ا ئ د ة من, من قوله من في النار وحذف المكان قلنا ا ل ف ا ئ د ة من ذلك والله أ ع ل م شيئا الشيء ا ل أ و ل القرب التام منها والشيء الثاني أ ن ه أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منها يعني النار كما هو واضح لها شعاع, لها شعاع. الإنسان يكون في نفس الشعاع ف ك أ ن ه لقرب وصول و شعاع النار إ ل ي ه ترك أ ن ه فيها نفسها ولما هو في نفس الشعله هذا, هذا ما يمكن هذا والله أ ع ل م ا ل ح ك م ة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في ا ل ن ا ر ه ذ ا العصل هو、العصر. لا لكن ا ل ما ل ن ا م ان نقول إ ل ا ما قال الله والله ت ا ل ى على كل شيء قدير هذه النار عدنا و ق و ت ه ا ما ندري حول هذا ما ل و ننام الشيء ان نتكلم لها الموضوع الشيء ب ر ا ل ه ف ي ك يقول الله تعالى أ َ ل َ م ْ ي َ أ ْ ت ِ ه م ا ل ن ب و ُ الذين ََِّ من ِْ قبلهم َِِْْ قوم َْ نوح وعاد وثمود َََُ والذين َََِّ من ِْ بعدهم ِْ لا يعلمهم ََُُْْ الا َّ الله فكل شيء علم ياتينا عن هؤلاء الامم من غير ا ل ق ر آ ن او صحيح السنه فليس بشيء غايه ما هنالك ان يكون من اقوال بني اسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب ولهذا القصص ما يجوزنا ل أ ن قوله لا يعلمهم إ ل ا الله م اي خبر ي ع ت ي م ن غير طريق الله ل أ ن ه لو كان هناك أ خ ب ا ر ص ح ي ح ة تاتي من غير الله لكان الله يعلمها وهؤلاء المخبرون أ ي ض ا يعلمونه والله تعالى ح ص ر لا يعلمهم إ ل ا الله وهذا من أ ق و ى طرق الحصر الذي هو النفي والاثاث ث النفي ا ل و لا يعلمهم الا الله فهذه الآية في هذه ا ل ق ص ة وكذلك في ق ص ة سليمان وداود وغيرهم إ ن م س ا ئ ل إ ن كان الشرع ينافيها أ و مقام ا ل ن ب و ة ينافيها فهي باطله وكذب كما في ق ص ة داود اللي مر علينا نعم إ ن هذا اخيرا وكذا و ان كان المؤكد نوقفنا فيها أ ن نقول لا نصدق ولا نكذب أ م ا أ ن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز ان يفسر بها كلام الله نعم طيب أ ن بورئنا ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وسبحان الله رب العالمين هل هذه الجمله معلوم, معلوم للجميع أ ن سبحانه اسم مصدر و أ ن عامله محدود م دائما اولى وانه ملازم ل ل ا ض ا ف ة كل هذا شيء معلوم و أ ن م ع ن ى سبحان الله أ ي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص عن كل نقص وعين لكن هل هي ا ل ج م ل ة هنا خ ب ر ي ة ب ن ع ن ى الطلب أ و خ ب ر ي ة على ظاهره نعم يقول بعض المفسرين إ ن ه ا تعجيب لموسى, تعجيب لموسى يعني بمعنى اعجب وسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به و أ ن هذا ا ل أ م ر الذي ر أ ي ت ه والكلام الذي س م ع ت ما هو إ ل ا كلام رب العالمين ف س ب ح ا ن الله رب العالمين فعلى هذا تكون ا ل ج م ل ة ا ل خ ب ر ي ة هنا من حيث المعنى ل ع ا د ن تكون ا ل ج م ل ة ا ل خ ب ر ي ة من حيث المعنى ط ل ب ي ة أ ي سبح الله سبح الله رب العالمين عما لا يليق به و إ ذ ا قلنا إ ن ه ا على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي ثناء من الله على نفسه اي, أي المعنيين أ ش م ل ا ل أ و ل ل ا ط ل ب ي ة ا ل ط ل ب ي ة ل أ ن ه ا تتضمن إ ذ ا أ م ر بها موسى تتضمن أ ن الله أ ه ل ل ه فهذا هو الخبر وتتضمن زياره ثانيه وهي تعجيب موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام واعتقاده ب أ ن الله سبحانه وتعالى م ن ذ ه عن كل عيب وقوله سبحان الله رب العالمين ما المالك المتصرف متضمنة الرب لكنها أيضا متضمنة بمعنى أدق وهو التربية يعني يربي بمعنى سبحانه وتعالى فهو وهو أدق مع كونه مدبرا خالقا متصرفا و العالمين كل من سوى الله فهو من العالمين و ث م عالمين قيل ل أ ن ه م علم ا على خالقهم علم و دليل عليه ف إ ن كل ما في الكون شاهد ب و ح د ا ن ي ة الله تبارك و تعالى و بما تقتضيه هذه ا ل أ ك و ا ن من معاني ربوبيته سبحانه و تعالى وسبحان الله رب العالمين نعم معناه. نعم معناها أ ن ه يربي عباده ت ر ب ي ة حسيه ومعنويه ا ل ت ر ب ي ة الحسيه مثلا لنظر مثلا بالانسان كونه في ا ل خ ل ق ة يتطور من شيء إ ل ى شيء عقلا وجسما وفكرا هذه تربيه هذا الطفل الصغير لو فرضنا ان هذا الطفل الصغير انها قلوب كالكبير يمكن ان يعيش؟, ها؟ ما يمكن يعيش لانه ما يتحمل الاشياء التي, التي تقابله نعم فهذا الطفل لو فرضنا ه في عقل كبير كان لو متى ت س ب ف امه روحانه ما, ما يستقر ابدا وكان يدبر ي ج وزين وفو كذا وزين وكذا وزين كذا ما ماهو بالعكس لو كان الكبير بعقل الصغير ما استطاع ان يعمل شيئا وهكذا ايضا الطعام ي أ ت ي م الانسان شيئا فشيئا هذه من ا ل ت ر ب ي ة ا ل ف س ل ي ة والتربيه ا ل م ع ن و ي ة ظاهر ان الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالعلم النافع شيئا فشيئا وسبحان الله رب العالمين يا موسى من ج م ل ة م ا ن و د ي ومعناه ت ن ز ي ه الله من السوء يقصد معنى التسبيح يا موسى إ ن ه أ ي الشان ه اي الشأن أي ا ل ش أ ن انا الله العزيز الحكيم هذا تفسير الضمير ضمير الشام هو ضمير يتصل ويفسر بالجمله التي بعده فعلى هذا يقول إ ن ه هذا الشام و أ ن ا الله العزيز الحكيم هذه تفسير لهذا الضمير أ م ا من حيث الاعراب ف إ ن ن ا نقول إ ن حرف توكيد ينسب الاسم ويرفع الخبر واله انه إ اسمها و أ ن ا الله م ب ت د الخبر و ا ل ج م ل ة في محل رفض خبر ا ن وقال بعض المفسرين إ ن ه أ ن ا إ ن ه أ ن ا ف ر أ و ا أ ن اله ضمير لا ضمير شان ضمير حقيقي للمتكلم ثم قال أ ن ا يعني إ ن الذي يكلمك أ ن انا إ إن ل يكلمك ذ ي أنا ثم بين هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم لكن ما سلكه المؤلف أ ق ر ب وان كان الثاني محتملا وفي ن د ه م فرق بين المعنيين الثاني ا ا ل ث ن يقول ي إ ن إن إن ضميد إن إن حرف التوكيل وينصب الاسم والخبر و ل ه اسمه وليس ض م ي الشان و أ ن ا خبره、نعم. يرون أ ن ا هي الخبر و ا ل أ و ل يرون أ ن ا الله هو الخبر أ ن ا الله هو الخبر يعني أ ن ان الله قال لموسى إ ن ه أ ن ا يعني إ ن الذي يكلمك أ ن ا و كلمه إ ن ه أ ن ا هل يتبين من هو ما يتبين نعم و لهذا نهي أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ا س ت أ ذ ن ا عند الباب وقيل له من فقال أ ن ا إ ذ ن أ ن ا هنا مبهمه بينت بقوله الله العزيز الحكيم نعم يعني يستقيم لكن ا ل أ و ل أ ق و م الاول أ ق و م إ ن ه أ ي ا ل ش أ ن أ ن ا الله العزيز الحكيم فهذا الذي قدر المعلم أ ح س ن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشب نعم ن ع ص ل ب ي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن م خبر ث ا ن ي وهي ب ي ع ن ع أ ن ا إ نعم نعم نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ا ع م ن ت م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ع م نعم نعم نعم ل ع م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع ن ع ا ن ع نعم بهذا الاسم ك ا ئ م ا يصدق أ س م ا ء الله في ك ل م ة الله ل أ ن ه العالم الذي لا يسمى به غيره ثم تاتي الاسماء بعد ذلك ت ا ب ع ا له ل والعزيز اسمعناه ل القوي ب ا ل الذي لا يغلب بل هو الغالب بل هو الغالب نعم. و قيل إن العزة هو و نعم إن تنقسم إ ل ى ثلاثه اقسام ما هي نعم نعم نعم نعم نعم ت ازده ا ل ا م ت ن ا ء وقالوا إ ن ه ا م ش ت ق ة من الارض أ ر ض ل ل ع ز ز ا ا أ العزاز يعني الصلبة ا ل ق ونحن ي ة و نسميها باللغه ا ل ع ا م ي ة ع ز ا نحدد الزاي الثاني ة فالعزيز هو ه القوي الغالب الذي لا يغلق إ ذ ا قمنا بهذه ا ل ث ل ا ث ة أ ت ي ن ا بالمعاني الثلاثه والقدر والامتناع وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه وانما ذكر الله له ذلك ليشعره بان م آ ل ه ل ا ل ع ز و ان ما سيوحى إ ل ي ه فهو حكمه لان الصابر من العزيز يكون عزيزا و من الحكيم يكون حكمه و الق عصاه عصاه ما هي العصا التي معه يتوكا عليها وفشدها ل غنم عصا ا ب ي نعم فاضافتها إ ل ى موسى عليه الصلاه والسلام إ ض ا ف ة مملوك إ ل ى مالكه وليس مخصوص إ ل ى من اختص به أ ي أ ن هذا العصا ليس له اختصاص و أ ن ه عصا من جوهر معين أ و ما اشكى ذلك وعصاك ف أ ل ق ا ه فلما راها ت ه ت هذا أ ي ض ا من إ ي ج ا ز الحلف كما مر ودائما القصص يكون فيها إ ي ج ا د حذف ل أ ن المحذوف دائما ً يكون معلوما ً من السياق فيكون حذفه سهلا ً وميسرا وقد قال ابن مالك رحمه الله في ا ل أ ل ف ي ة ق ا ئ د ة منافذ ما يكون ه وذكرها في ذلك المنكثه وهي ص ا ل ح ة لكل شيء وحذف ما يعلم جائز وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما و و حد ما يعلم جائز هذا بالحقائق ا فلم فالقاها فلما ر آ ه ا تهتز تتحرك ولكن ت ف س ي ر الاهتزاز بمبلغ التحرك فيه نظر ل أ ن الاهتزاز أ ب ل غ من التحرك ك أ ن الاهتزاز فيه نوع من ا ل ق و ة والادراك ك أ ن ه ا جان ح ي ة خ ف ي ف ة وقيل ح ي ة ع ظ ي م ة وقيل الذكر من ا ل ح ي ا ت الجان وان كان ف إ ن ه ا صارت هذه العصا التي كانت ف ي ي د ه عصا أ ل ق ا ه ا فشارك ح ي ة تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان يعني ا ل ح ي ة ا ل ع ظ ي م ة ولا مجدرا ل ا عنده خفيف نعم نعم نعم يطلق على هذا وهذا من ا ل أ س م ا ء ا ل م ش ت ر ك ة نعم ف إ ذ ا قوله تعالى في سرر القاها ف إ ذ ا هي ح ي ة حيه تسع لا لا نفس الشيء ا ق ص ة واحده لا لا ن ا ك اجازه الاجازه قوله فالقاها تقدير فالقاها إ ج ا ز ه الا والق عصاك ف أ ل ق ا ه ا لا لا هذه ج م ل ة م ح ف و ف ة نعم أ ل ق عصاك تفسيرا ضع عصاك منها تفسير هذه ف أ ل ق عصاك فلما راها ت س ت س ي ر لو اخذنا ا ل آ ي ة جراهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أ ن يطيع لكن ا ل ا ي ة لا بد فيها من شيء م ح ت و ب ف أ ل ق ا ه ا فاذا هي تهتز قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المعلم ا ح ظ فألقاها ايه هو فلا بد من تقديره ل أ ن ه عليه الصلاه والسلام لما قال أ ل ق عصاه فلما أرأى اهتز لو أ خ ذ ن ا ج ظ ا ه ر ا ل ق ر آ ن كان لما أ م ر أ ن يلقي عصاه ا ه ت ز فلا بد من تقدير ه نعم كانها جامل ولا مجبرا ولا هذه جواب لنا ولا يعني ولهذا يقول ولا ولم ا د ر ً ا يعقب ن ي ي هاربًا لهذا و ل يرجع لماذا و ل ا خ و ف من هذا ل أ ن هذا بطبيعه البشر إ ن إ ن س ا ن أ ل ق ى عصا و ف ر ح ي ة ف س أ ى لا بد ان يخاف لا سيما و أ ن ه عليه الصلاه والسلام ما علم انه سيرسل و أ ن ه رسول إ ن م ا كلمه الله سنه هذا و إ ل ى ا ل آ ن ما صح شيء فالحاصل هذي هذي طبيعة ان هذه ط ب ي ع ة البشر لا بد أ ن يولي وليس في هذا نقص للنبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ا ل أ م و ر ا ل ب ش ر ي ة ف ا ت ي للرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ينسى في أ ع ظ م العبادات الخصره ويقول إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم أنسى ن س كما ت وليس و في هذا أ ي قدح للرسل ولا م د ولا فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها ا إ ج ا ز بالحرف ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا ف ي م ا قصص او غالبا يكون فيها إ ج ا ز حرف واحيانا تكون ج م ل ة واحيانا جمل نعم و س ي أ ت ي ن ا ان شاء الله في القصص التي في الصوره التي تليها هذه شيء كثير من ه ذ نعم هذا معنى الجانب ما نجان, نجان هذه قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ل ط م ئ ن ه ل أ ن ا ل إ ن س ا ن الذي يناديك وهو يعرفك تطمئن ه إ ل ي ه اكثر أ لم يقل يا هذا لا تخف أ و يا مولي لا تخف بل قال يا موسى ل أ ن ه معلوم ان ا ل ل ي يعرفك تطمئن ه إ ل ي ه أ ك ث ر قل لي لا ا ل آ ن لو مثل ر أ ي ت عدو ف ه ن ت ه عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئنون لا؟, تطمئن لأن... ما... ما ينال... ما لا تقف منها والتقييد بمنها الذي أ و ت ب للمؤلف أ ن ي أ ت ي به هو ظاهر السياق ل أ ن الظاهره ان موسى صلى انما ل ل عليه وسلم ه إ هرب منها فقال لا تقف اني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حيه وغيره معلوم الذي ب ح ض ر ة الله عز وجل ما يمكن يخاف من ش ي ء ل أ ن ه في كنف الله تعالى وفي جواره فلا يمكن أ ن يخاف وهو عند الله وقول ه اني لا يخاف لدي المرسلون هذا أ ي ض ا فيه ب ش ا ر ة ل ن موسى صلى الله عليه وسلم ب أ ن ه عند الله و أ ن ه من المرسلين ومعلوم أ ن ه إ ذ ا بشر بمثل هذه ا ل ب ش ا ر ة سوف يزور عنه الخوف نهائيا وسوف يحل مكان الخوف امن نعم ومكان الذعر شروط لا تخف إ ن ي لا يخاف لدي مرسلين اين ه ا مين ا ت غ ي ر ما تغير وهي التي أ ل ق ا ه ا أ ي ض ا ل ل س ح ر ة و أ ث ر ت السحرهم لا ي ق ا ف لديها ل م ر س ل و ن من حيه وغيرها إ ل ا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أ ت ا ه بعد سوء أ ي تاب ف إ ن ي غفور ا ل رحيم أ ق ب ل ا ل ت و ب ة و أ غ ف ر له سبحان الله عظيم قد يقول قائل ما لهذه ا ل ج م ل ة وللكلام الذي ي ق ي ل إ ل ا من ظلم ثم بدل بعد السوء لكن موسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لما قال الله له إ ن ي لا اخاف لدي المرسلون لعله تذكر أ ن ه قد وقع منه خ ط ي ئ ة م ش الخطيئه ة أ ن قتل ن ف س ه قتل نفسه نعم و ك أ ن ه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أ ن يكون من الرسل فقال الله سبحانه وتعالى الا من ظلم ليذكره إ ما مامن به عليه من التوبه الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءه بدل المؤلف فسرها بقوله اتى اتى حسنا نعم لأننا لان ظاهره في ا ل ح ق ي ق ة ما, ما استقيم به معنى بدل حسنا بسوء أ ي ن ا ل م خ و د فالعلميه الكدم لكن أ ن ا أ ق و ل ه بدل حسنا بسوء ل أ ن بدل ف د ل على أ ن هناك بدل ومدل منك ف إ ذ ا قلت بدل حسنا هو؟ بسوء يسال الحسن مدفوع والسوء م ع خ و ذ قوله بدلت ثوبي ب ث و ب ي أ ي ن ا ل م ع خ و ذ ا ل أ خ ي ر ا ل أ خ ي ر ترون لا فهنا بدل حسنا لو اخذنا بظاهرها معناه أ ن ه ترك حسنا و أ خ ذ سوءا ولهذا فسر نؤلف قوله بدل ب أ ك ى والدليل على ذلك أ ن ه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أ و ر ا ه ر معناه ما صح أ ن يعبر بقوله بعد سوء بعد سوء لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء ما قال بعد فلما قال بعد سوء علم ان بدل هنا بمعنى استبدل بمعنى استبدل واستبدل بمعنى أ خ ذ ا س د د لمن أ اخذ اتسددون ت الذي هو ابناء بالذي هو خير واخذ م ث ل م ا قدمنا اتى والمعنى من ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة أ ن من اتى حسنا بعد سوء فان هذا الحسن ينفو السوء ولهذا قال فاني غفور رحيم يعني اغفر له ج م فاني غفور رحيم إ ذ ا قال قائل ما مطابقتها ل ل ش ر ط ل أ ن من ظلم ا ل ط د ا م وشرابه من ظلم من ظلم من <تصفيق> اين اسم شر ج ا ن م اسم شر جادم وليست اسم موصوله م س ت ف ن ي ه لانه ن ا ممتطع و من ظ ل ن ظ ل ن